الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استو اقيموا صفوفكم معتدلين الله اكبر الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون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 Allah Allahu Akbar Sami'a Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd Allahu Akbar Allah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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 انما ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله الله